يا مدلل ولا تعطف وتتزمل hammel ta'anna da da tashabbar أجي أسأل أنا عنك ولا ألجأ الوفا منك، أجي أسأل أنا عنك ولا ألجأ الوفا منك. حبيب شحيلتي ضلت وانت عني ما تسأل حبيب شحيلتي ضلت. ولا تعطف وتتجنبل صغير سن يا مدلل ولا تعطف وتتجنبل تعبنا على دكت شفر ترى ما عاد اتحمل تعبنا على دكت شفر ترى ما عاد اتحمل اشوفك بالتمام جاي ولا نشي معك فاير اشوفك بالتمام جاي ولا نشي معك فاير يا روحي لا متدعي وينك ما تسأل يا روحي لا متدعي وينك عني ما تسأل صغيره أكبر ترى ما عاد أتحمل تعبنا على نتصفر ترى ترما عاد أتحمل صغيرة السنية مدلل ولا تعطف وتتزمل صغيرة السنية مدلل